الحمد لله وكفره السلام على البيدي الذين اصطفى الى النبي المشتبة والامين المصطفى صحابته الكرام وآله ايته العظام المستقنين الشرفاء وبعض اخوته الكرام ربنا ونعمه مع آيات الأحكام على بعض التي يعني الله يعني أن لنا ولكم هذه وأن في ميزان قال الله تعالى واخذ الله ميثاق بني اسرائيل لاتعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذوي القربى واليتامى والمساكين وتقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا, وآتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون هنا يذكر الله تبارك على انه اخذ على بني اسرائيل العهد والميثاق وامرهم لا أن ينقادوا إلى ربهم جل فعلا وأن يعملوا بها إن كانوا حقا من الإيمان بالمكان وإن كانوا قد انقادوا لربهم الرحمن سبحانه جل فعلا فأمرهم الله إذا أخذ الله مثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وهذه هذه من الأهمية بما كان هذه قضية الكون الكبرى وما أخذ الله على بني سرير والذي أخذه على جميع الأمم الا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس إلا ليوحدون. قال الله جل في علا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وليتنبوا طاغوت وقال الله تعالى وما أرسلنا من من رسول لن إلي أنه لا إله الآن فاعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن هذه قضية الكلام الكبرى التي من إجلها خلق الله الخلق وقسم الناس لفريقين فريق فجنة وفريق في السعير وضرب السيف على ذلك سبحانه جل الله أولا وهذا, أخذ الله وهذا أخذنا بنتاقبني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وقرنا معه في ذلك قال مع التوحيد بر الوالدين قالوا بالوالدين إحسانا وهذا أعلى الحقوق أن يؤدي حق الله لا فعله وأما حق عباد الله لا فعله أعظم الحقوق حقا هو حق الوالدين ولذلك جعلها من أعظم الطاعات بر الوالدين قرنها بالتوحيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر قال اجتنب السبع الموبقات المهلكات وذكر منها وذكر من ذلك العقوق الوالدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألاف جنقات رحم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجنب السبع المبقات ومنها العق لوالديه فهذه من أعظم ما تكون وزرا ومن أعظم ما يكون سيئة وما أرسلنا من قبلك من رسول لنوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبده على أساس التوحيد و أحسن وبالوالدين أحسن دع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحسن الناس بصحبتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك وأيضا لما رأى ابن عمر راجعا يحمل أمه وأتوف بها قال, قال ابن عمر أرأيت أكون قد وفيت لها قال ولا بظفر من ظفراتها والزائر قال الله تعالى وقد ربك اللات عبود إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى أنش كل وليوالديك إلي المصير وقد قال الله تعالى وأدى القرب حقه المسكينها من السبيل وعلي بن سعود رضي الله عنه قال كنت رسول الله أجل الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها قلت سمعي قال بر الوالدين قلت سمعي قال الجهاد في سبيل الله فقدم بر الوالدين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله جميع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب رغم أن في المرئ أدرك أبويه ولم أدرك أبويه وأحدهما أبوي ولم يدخل فيهما الجنة ولم يدخل فيهما الجنة ولما جاء الرجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد قال ألك ابوان قال نعم قال تركتهما يبكيان فقال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهم قال أرجع أضحكهما كما أبكيتهم قال وبالوالدين أحسانا وذي القربة ولأتاما والمساكين وقولوا لناس حسناء ولأتامهم الصغار لا كسب لهم من الأباء والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم واهلهم نعم وقولوا للناس, وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم وأنتم معرضون أعيك لمهم بالحسنة والحسنة هنا حسن خلق حسن خلق يرتقي به المرء إلى المعاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائمة القائمة عليكم السلام وعليكم السلام, السلام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صادقة فحسن الخلق أنت لن تسع الناس بمالكة لكن لك أن تسعهم بحسن الخلق برقي الخلق والعمل بحسن الخلق قال وقول للناس حسن واعظم الحسن ألا معه ناع منكر والنصيحة النصيحة تكون بالرفق والأدب وبالحب وبالودي قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة الدين نصيحة الدين نصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال الله وملائكة ورسولي قال له لله ولكتابه لرسوله ولئمة المسلمين وعامتهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وإن لم تدد يعني ففلق أخرك بوجه ممطلق أنتهش أو أنتهش في وجه هذه من أفضل ما يكون إحسانا وصدقة قولوا للناس حسنة وأعظم الحسنة هو أن تأمر الناس بتوحيد الله جل فعلا ثم تأمرهم بإقامة صلاة وإتاء الزكاة لأن هذا هو الذي أمر الله به في كتابه أن, أن, أن يوحد الله جل فعلا وأيضا بإقامة صلاة وإتاء الزكاة قال الله تعالى وعبود الله تشركوا به بيشاهم وبالوالدين احسانا وبذي القربة واليتاما المسكين والجال ذي القربة والجال والصاحبي بالجنب وابن وما ملكت أيمنكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا قال قال, قال وذي القربة وذي القربة كما قال المصلى للرجل الذي قال عندي نار قال أنفق على نفسي قال عندي آخر قال أنفق على لك ثم قال أدناك ثم أدنك أدناك, أدناك ثم ثم أدنك وليتامى وأفضل الطعات وأفضل الإحسان الرحمة باليتيم ومن قال قد ورد بعض الأثار كانت لم تصح لكنها يستحسن أن تقال في هذا الباب ويستملح بها استئناسا بأنه من أراد أن يرق قلبه في رمس رأس لا أريتهم ولا تأمن المساكين، الناس فصنا المأقيم الصلاة أت الزكاة، وإقامة الصلاة من أعظم أركان الدين، الصلاة أعظم أركان الدين بعد بعد توحيد الله دل في قوله وأت الزكاة، وإيتاء الزكاة من أفضل الطاعات، لأنه وجود وكرم وعطاء وتكافل اجتماعي وإذابة وإزالة الأحقاد من القلوب ومن الصدور. ثم توليتم ثم تغليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون والتولي هو الكبر الكبر والجهود والكبر من أعظم أدواء القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج جنة من كان في قلبه مثقال ذغرة من كبر فالكبر أدواء القلوب وهو أعظم ما يكون فنسأل الله جد في علها أن يحفظنا من الكبر ومن العجبي طالا ثم اللقاء منكم وأنتم معرضون كان قال الله تعالى عبد الله ولا تشكوا بي الوالدين إحسانا وابن ذي القرب والأتام والمساكين والجال ذي القرب والرجال الجنبي والصاحب الجنب وابن السبيل ملكت أيمنكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فالذي يتولى يكون مختالا فخورا والذي له الكبر في قلبه لا يمكن له أن يعود مرة ثانية إلا أن يشعر بشأن واسعر بكل شيء علما فإن الكبر داء القلب الفتاك أفاد المصمطى قضية الكأم الكبرى توحيد الله تعالى وتحقيقها هو هو سعادة البشرية الأبدية السلمية في الدنيا وفي الآخر أعظم القول الحسن أعظم القول الحسن الأمر بالتوحيد والأمر بالصلاة والصلاة الكبر مهلكه الكبر مهلكه آه.